بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وإحبابه ومن ثم أما بعد نحن الآن في السنة العشرة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفي هذا العام اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام بالمجهود الدعوي أكثر من أي عام مضى فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث البعوث والسرايا في أنحاء الجزيرة ومن جملة من بعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى نجران وذلك في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى إلى نجران ونجران في ذلك الوقت كانت باليمن وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم أن يدعوهم إلى الإسلام ثلاثا قبل أن يقاتلهم فإن أبوا, أي إن أبوا الإسلام قاتلهم ولكن الله تعالى من عليهم فسجابوا ودخلوا دين الله سبحانه بل ان وفدهم وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبعث إليهم عمرو ابن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام، ولياخذ منهم صدقاتهم ولياخذ منهم صدقاتهم. إذا بعد الإسلام هناك الفقه في الدين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من أجل ماذا؟ ألم هنا للتعليل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون كما رأت النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري وفي غيره بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى اليمن وأمرهما أن ييسر ولا يعسر التيسير وعدم التعسير وأن يبشر ولا ينفر وفي رواية تطاوع ولا تختلف وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة ان لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهناك لفظ فترد في فقرائهم وهذا الخلاف في اللفظ فرع الفقهاء عليه خلافا في بعض الأحكام من ذلك أن زكاة لا تنقل من البلد فترد فترد على فقراءهم واللف فترد في فقراءهم واللف الآخر على فقراءهم في فقراءهم إذا لا تخرج من البلد على فقراءهم يجوز نقل الصدقة يجوز نقل الصدقة من البلد إلى مكان آخر فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وإياك ودعوة المظلوم أو واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله تعالى حجاب وأومى النبي عليه الصلاة والسلام إلى معاد أنه ربما لن يلقاه بعد هذا اللقاء وقد كان ومات النبي عليه الصلاة والسلام وكان معاذ في اليمن رضي الله تعالى عنه كما بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن ايضا عليا رضي الله تعالى عنه بعد أن بعث خالد بن الوليد بستة أشهر فنزل على همدان وأسلمت همدان على يد علي رضي الله تعالى عنه ومن اليمن أرسل علي رضي الله تعالى عنه بذهيبة في أديم مقروض والأديم أي الجلد والمقروض أي المدبوغ في أديم مقروض فقد النبي عليه الصلاة والسلام بين نثر من أصحابه فقال رجل كنا, كنا أحق بهذا من هؤلاء يا رسول الله فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبره صباحا ومساء فقال رجل غائر العينين بارز الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويلك أولست أحق الناس أن يتق الله فلما ول الرجل قال خالد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا لعله أن يكون يصلي لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل وكم هنا للتكثير ليست الخبرية وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن اشق عن بطونهم الحديث فهذا الحديث فيه فوائد غزيرة لأن خبر الخوارد أتى من طرق كثيرة بلغت حد التواتر وهذه الطائفة بشر النبي عليه الصلاة والسلام من يقاتلها ومن العلامات الدلة على أن عليا رضي الله تعالى عنه كان على الحق أن عليا هو الذي باشر قتال الخوارد أن عليا هو الذي باشر قتال الخوارج لم يباشر ذلك معاوية رضي الله تعالى عن الجميع فدل ذلك على أنه هو الممدوح لو تعلموا الفئة التي تقاتلهم أو التي تقاتلهم ما عندهم من الله تعالى من المثوبة لودوا أن يقاتلونهم ثم يقاتلونهم ثم يقاتلونهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد وإرام فهؤلاء القوم كانوا يقرؤون القرآن وكانوا يتعبدون الله عز وجل عبادة ثائقة حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة أنكم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لإن أذرتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرام أو قتل عاد وثموت فينبغي أن نجتهد في تحقيق الصفات التي من أجلها يكون الشخص محمودا بأي صفة يكون الشخص محمودا هل إذا أظهر التعبد والتزهد يكون بذلك محمودا أم إن هناك معاني عظيمة لابد أن توجد في الشخص حتى يكون محمودا المعنى العظيم الذي ينبغي أن يكون موجودا أن يقيم الدين الدين هو منهج الإسلام الدين هو منهج الإسلام النظام الذي قام عليه صرح الدين وبنيانه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الأول، كان الصحابة منهم الأغنياء ومنهم الفقراء، كان منهم السادة وكان منهم العبيد، كان منهم الأصحاء وكان منهم المرضى الضعفاء، كان منهم الذين يقرضون ومنهم الذين يقترضون، وكان أحوالهم أو كانت أحوالهم متنوعة. فهناك الفقهاء وهناك القراء وهناك, وهناك وهناك وهناك إذن لم يكن هناك أمر يميز الصحابة غير هذا الأمر وهو إقامة الدين قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحين إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه إذن كون الزبير ابن العوام عندما توفي وجدوا أن أمواله تعد بالملايين أمواله ملايين وكانت له زوجات كل زوجة كان نصبها من مال الزبير ما يقرب من مليون وامتين ألف درهم ميراثه من الزبير هل غنى الزبير أضره في شيء طيب أبو هريره رضي الله تعالى عنه كان فقيرا وعندما كان اميرا على الكوفة كان يحتطب الحطب وكان يجمع الحطب فيجعله في حزمة ويحمل الحطب على كتفه وكانت به مزحه وطرفة فكان يقول افسحوا الطريق لأميركم يعني أمير البلد بيأخذ الأدوم ويطلع في الغابة يقطع حطب ويحزم الحطب ويشيله على كتفه ويبيعه في السوق ده الامير زي المحافظ كده بتاع البلد ها ويقول افسحوا الطريق لاميركم هذا حلو هذا حال فلا نقول بأن ابي هريره كان أفضل من الزبير أو كان اورع من الزبير ابدا ومن ادرانا فلعل الزبير في غناه يكون اشد ورعا من ابي هريره في فقره او ان نقول بأن طلحة في غناء لعله أشد ورعا من أبي ذر في فقره لا ينبغي أن نفضل الصحابة بأمور العبادة ولكن التفضيل حيث جاء النص إذا لم يأتي النص فلا نفضل إذا لم يأتي النص فلا نفضل ونقول المعنى الذي اجتمع عليه الصحابة هو إقامة الدين ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدين بعده وما تفرقوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم دي مسألة مهمة جدا اللي بيحصل أن بعض الناس بيقتر بالشكل ييجي واحد شيخ يلبس عمامه ويكلم الناس في الزهد والرقائق في الصدق والأخلاق بتعم إلى ذلك وإذا تكلم في العقائد فإنه يفسد على الناس عقيدتهم يظهر للناس بمظهر الناسك صاحب الأخلاق وصاحب الاداب وهو في الباطن يتبطن عقيدة غير العقيدة السلفية التي كان عليها السلف الأول ايه اللي بيحصل الناس تقتربه يقول لك ما شاء الله الشيخ ولده مع الرغم أنه هو جاي من اليمن لكن ما شاء الله ما شاء الله لسه شاب صغير بس بيكلم في الرقائق والزهد والأخلاق والآداب ما شاء الله وأين هو من الاعتقاد أين هو من الاعتقاد هل هو يقيم الدين بما يصنع تب هذا الرجل بيحضر الحفلات الصوفية وحفلات الرخص والطرب ويشد الرحال إلى الأضرحة والمقابر ويعتقد في الأولياء ويعتقد في الأولياء ويطعن في عقيدة السلف ويتبطن عقائد الجهمية والمعطلة أذلك الرجل يمدح لأنه يظهر التنسك و... ويجيد الكلام في الرقائق وما إلى ذلك الله. إما إذا يدل على أن المنهج فيه خلم آخر يعني يتكلم في المستقبل وإعداد المسلمين وإعداد الجمعيات الخيرية ولابد أن الشباب يعبأهم لخدمة الإسلام بطريقة عملية ولا بد من إيجاد المشاريع التي تسوع بالشباب، وخلال أربعة خمس سنوات صار ميل الدنيا سمع وبصر، تكلم جميل، لكن ما عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ ما الذي قدمه لدين الله عز وجل؟ الشباب الذين يعملون تحت لواءك يختلط الرجال بالنساء، والشباب بالفتيات. خذي أخت الكرتونه دي توصليها للاخ الفلان الأخت تروح والأخ والأخت تابوا في عربيها مع بعض الوحيدهم علشان يروح يزور ملجأ سبحان الله ما ذلك طبعا أمور فيها مخالفات جسيمه فضلا عن هذه المخالفات التي وقع فيها عن من ضمن هذه المخالفات العظيمة وإذاعت إسرائيل أذاعت كلامهم ما يقرب من سبعين مرة أو يزيد عندما قال بأن الأصل أصل المسجد الأقصى كان بنيانا للرجل يهودي يعني المسجد الأقصى ده كان بتاع رجل يهود وبعدين في القديم أخذوه منه بثمن باحظ ثم بعد ذلك بني عليه المسجد الأقصى مساله عجيبه جدا فده عز المونى عند اليهود إنهم يثبتم ان المسجد الأقصى أصل إيه أصل يهودي هذا ما يريدونه طبعا هذا كلام فاسد جدا ولذلك نقول هذا الرجل من الذي علمه وفي أي مؤسسة تعلم ومن شيوخه ما هي مسألة مهمة جدا اذا ليس كل من يظهر شيئا يعني ينبغي أن نقتر فيه الخوارج دول كانت أعينهم لا تنقطع من البكاء لدرجة أن تحت أعينهم كيجرد يعني كأمثال الخدود من كثرة البكاء على طول كده في هنا حاجة سودة كده نزلة كده وهنا حاجة سودة نزلة كده سبحان الله وكانت جبههم كركب المعزة الركب بتاعه المعزة سودة وكبرة كده المطادية كلها مش علامة الصلاة حاجة صغيرة لا ترجبها كلها سودة من طول السجود سبحان الله بكاء وسجود وقراءه قران يقطعون الليل قرانا ومع ذلك بشر النبي عليه الصلاه والسلام من يقاتلهم هل اغتر فيهم الصحابه قالوا يخساره فالناس عباد ناس نساك ناس شجعان اذن قتلهم لا يمكن ما قالوا ذاك بل اظن في حديث جبير بن نفير لما حدث علي رضي الله تعالى عنه بحديث المخدج ثم قال التمسوه فلم يجدوه فقام فبحث فوجد قوما قتلى قد اجتمعت جثثهم فنظر فإذا هذا المخدج تحتهم رجل يده مقطوعة وعلى عضده كمثل ثدي المرأة وعليها شعيرات النبي عليه الصلاة والسلام جعل ذلك المخدج من علامات الخوارج الذين يقاتلون فلما طلبه علي ووجده كبر علي فقيل له لم تكبر فأخبر بحديث الخوارج قال له سمع آه الله سمعته من رسوله وسلم فاستحلفه فحلف علي رضي الله تعالى عنه إذن مع زهدهم وشجاعتهم وعبادتهم وقراءتهم إلا أن الصحابة قاتلوهم لأنهم أقاموا شيئا من الدين ولم يقيم الدين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة والسلم كما قال العلماء شرائع الإسلام وشعائره فينبغي للمسلمين أن يقيموا الدين لا ان يقيموا بعض الدين ننظر إلى هذا الجهد الكبير سراية ترسل هنا وهناك للدعوة إلى الله إذن السرايا والبعوث قبل ذلك كانت تذهب القتال أما الآن فإنها تذهب فاتحة قلوب العباد بعد أن فتحت بلدهم وفي هذا الوقت كانت هناك قبيلة تسمى قبيلة بني حنيفة تقطن بلاد اليمامة وبلاد اليمامة بينها وبين الحجاز مفاوز ولعل أقرب مكان توجد فيه الآن بلاد اليمامة لعلها الرياض الرياض انظر ما بين الرياض وما بين المكة والمدينة ما يقرب من مئة الكيلوات في هذا المكان في اليمامة كانت تعيش قبيلة بنو حنيفة منهم رجل يسمى مسيلمه من بني حنيفة أتى مسلما وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما ارتد إلى القبيلة وإلى بلده أخذ يفكر في الأمر تمسألة بسيط هو محمد بيعمل قال إنني نبي والناس كل سمعت كلامه ودخلت في طاعته فتجرأ ذلك الرجل وادعى النبوه وصدقه قومه لوم بنو بن حنيف. طبعا قالوا قبيلة قريش صدقت بمحمد وامنت به فأعانوه ونصروه فكذلك هؤلاء القوم أعانوا مسيلمة ونصروه بلغ من وقاحته وجرأته أنه كتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رجلين من بني حنيفة جاء فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد يعني أنا رسول الله وإنت رسول الله فإني أشرك في الأمر معك، بقى ربنا جعلني معك. إني أشرك في الأمر معك، أي إن الله أشركني في الأمر معك، أي أشركني في النبوة. وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصفها. ذي اسم البلد نصين قريش. إذاها نصف البلد، نصف البلد كلها. ولنا نصفها ولكن قريش قوما لا يعدلون قريش قوم بهت يظلمون ولا يعدلون فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب فلقب بذلك مسيلمة الكذاب إذا من الذي لقبه بالكذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين هذا هو خطاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين من بني حنيفة ما تقولان أنتما ما رأيكم في نبوة مسيلمة فقال نقول كما قال أي نعتقد أنه رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لأمرت بقتلكما فكان من سنة الإسلام الماضية أن الرسل لا تقتل دي سنة ولذلك لما خالف المسلمون هذه السنة على يد خوارز مشاه صلى الله تعالى عليهم التتر فاجتثوهم واجتالوهم وجعلوهم بذدا على وجه الأرض آآ ثم بعد ذلك كان ذلك الحدث العظيم الذي به تمام الدين وكماله ونهايته وغايته هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى بحجة الإسلام وحجة البلاغ كما تسمى أيضا بحجة الوداع لأنها آخر من سكن قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ودع النبي عليه الصلاة والسلام الناس ولم يحج بعدها عليه الصلاة والسلام فيحجة الإسلام أو حجة الإسلام كلاهما صواب وكانت هي الشعيرة التي لم يقم النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغها وبيانها، ولذلك في حجة الوداع قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وأنزل الله تعالى في هذا المقام أي أنزل الله تبارك وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحجة وهو واقف بعرف. أنزل الله تعالى عليه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن هذه الآية هي آخر ما أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام من آيه ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة في حجة الوداع وهو واقف على جبل عرفة يوم بقى ذي الحجة كان ذي الحجة بردك تسعة 11 بردك 11 ذي الحجة يا اخواني الوقوف على عرفة يوم تسعة ذي الحجة يوم تسعة ذي الحجة الوقوف عرفة يوم تسعة ذي الحجة مش ولا والعشر 10 ده اللي هو يوم يوم النحر يوم العيد نسال الله تعالى ان ياتي ذلك اليوم علينا بالخير والبركه لنا ولامتنا وللمسلمين جميعا خرج النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه بعد ان صلى الظهر يوم الخميس لست بقينا من ذي القعده وبات بذي الحليفه واهل منها قارنا بين الحج والعمره أهل منها قارنا بين الحج والعمرة ذي الحليفة قريبة من المدينة يعني على بعد عدة كيلوات من المدينة وكان معه الهدي والهدي مئة من البدن مئة من الإبل ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الأحد سبحان الله إبطال يوم الخميس يبقى أعد يوم الجمعة والسبت لحد ثلاث ايام في الطريق في أربع خمس ساعات تلتي ين في الطريق يسير في الطريق ما بين المدينة ومكة لما كان نفصلا معه البدن معه الهدي أهل النبي عليه الصلاة والسلام قارنا بين الحج والعمرة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من لا هدي معه أن يفسخ حجه لعمرة كل من ليس معه هج يفسر حجه ويجعله ايه ويجعله عمره وطاف النبي عليه الصلاة والسلام لعمرته وحجه طوافا واحدا ثم سعى واقام المناسك وخطب بالناس خطبة جامعة وامر النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينفر أحد ألا ينفر أحد أي لا يغادر أحد مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت ولذلك قال بعض اهل العلم بأن طواث الوداع واجب ومنهم من قال بانه مستحب منهم من ذهب إلى استخدابه ومنهم من ذهب إلى وجوبه ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يوم الأربعاء الرابع عشر لذي الحجه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا آخر حدث واخر منسك نسكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دخلت بعد ذلك السنة الحادية عشرة من هجرته وأعظم حدث في هذا العام من يبجي أعظم حدث في هذا العام سنة 11 من الهجرة أعظم حدث في هذا العام هو يا اخواني مين يا اخوان وفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم حدث واخطر حدث في هذا العام قدم الله عز وجل لوفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمقدمات حتى لا يفتن الناس وكان من جمله ما قال الله عز وجل مبينا بشريته وانه ميت قوله إنك ميت وإنهم ميتون وقوله كل نفس ذائقة الموت وقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وهذه الآية مع أن الصحابة كانوا يقرؤونها ويحفظونها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض تلاها أبو بكر رضي الله تعالى على الناس فكأن الناس لم يسمعوها إلا الساعة وكان من جملة الذي استعظم ذلك عمر رضي الله تعالى عنه في سياق سأخبركم به بإذن الله تعالى في المجلس القادم وفي البخاري من حديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكث في كل شهر رمضان عشرة أيام في كل سنة عشرة أيام في شهر رمضان في كل سنة فلما كان العام الذي توفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف عشرين يوما يذكر لا مقدمات الآيات وبعدين بعد ذلك الاعتكاف عشرين يوم على عدس سنته وهديه في مضى. طيب أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض القرآن على جبريل عرضة في كل رمضان فلما كان العام الذي توفي فيه عرض النبي العرض أي قرأ والآخر يسمع عرضت القرآن على فلان أي قرأته وهو يسمع وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه القرآن ويحب سماعه من غيره كما ثبت من حديث عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه. فلما كان العام الذي قبض فيه محمد صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين. وفي حديث جبريل المشهور وفي حديث جابر المشهور في حاجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو يرمي الجمار خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فالعل لا ألقاكم بعد عام هذا وفي قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك والسفر إنه كان توابا فكان عمر رضي الله تعالى عنه والمعباس يؤولان هذه الآية بأنه أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي البخاري, ومسلم وفي البخاري ومسلم وهذا من مناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه من حديث أبي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر لو الناس لا سمعهم هذا الكلام ولكن أمر عاد رجل يختار ما عند الله حاجة كويسه جدا رجل متعلق بالآخرة فاختار ما عند الله فبكى أبو بكر قال أي أبو سعيد الخدري فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر وكان أبو بكر أعلمنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر أمن أي من أعظم الناس من علي عليه أي فضلا عليه في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه فأغلقت كل المنافذ إلا باب عائشة رضي الله تعالى عنها هذا كله كان في السنة الحادية عشرة ثم بعد ذلك مرض النبي عليه الصلاة والسلام في تفصيل سأذكره ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام ثم غسل النبي عليه الصلاة والسلام ثم كانت سقيفة بني ساعدة في تفصيل مهم جدا سيذكر ثم كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم دفن النبي صلى الله عليه وسلم وياتي بعد ذلك با خلافه ابي بكر وخلافه عمر ثم عثمان ثم علي ثم خلافه الحسن ابن علي ثم خلافه معاويه ثم يزيد ابن معاويه ثم يستمر الامر الى ما شاء الله وهذا ما سنجده في الدروس القادمه فاسال الله تعالى التيسير